50 languages. Enindatsera. Forty-nine. forty انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر بيريميني مخري ناتيماستو انتظر حتى انتهي انتظر حتى انتهي بيريميني مخري ناغيريسي انتظر حتى يعود انتظر حتى يعود περιμένω μέχρι να στεγνώσουν τα μαλλιά μου. انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر περιμένω μέχρι να τελειώσει η τενεία. انتظر حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى περιμένω μέχρι να ανάψει πράσινο. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. بوتيفي جيادي كوبس. متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ بريندوكالو <تصفيق> كيري. حتى من قبل الإجازة الصيفية. حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ نه. برينبي توكالوكيري. نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. ابسكياباس تيسكيبي برينبيو خيموناس. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح Πλύνε τα χέρια σου πριν κάτσεις στο τραπέζι. Ξεπλύνε τα χέρια قبل أن تجلس Κλείσε το παράθυρο πριν φύγεις έξω. قبل أن تخرج. قبل ان تخرج. بو بيتي؟ متى ستاتي الى البيت؟ متى ستاتي الى البيت؟ متى هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ ناي، او نعم، بعد ان يكون الدرس قد انتهى. نعم. Μετά το ατύχημα που είχε δεν μπορούσε να δουλέψει πια. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه ان يعمل. Αφού έχασε τη δουλειά του, πήγε στην αμερική. بعد ما ذهب الى امريكا من بعد ما فقد الشغل ذهب الى امريكا افو بيجستن امريكي ايجين من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثريا من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثربا